بوك تو خوتي و تريه ثلاثة وسبعون ثلاثة السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء فو دو ريدا شارا بيل har du redan dricka alkohol? Har du redan sort alkohol? Har du redan dricka du redan dricka alkohol? Har du redan dricka alkohol? Har du redan sort alkohol? Har du redan dricka Får du redan åka ensam utomlands? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Four يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز. Four. هل يسمح لنا أن ندخنا هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ هل يجوز السداد بالتدخين هنا؟ هل هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ هل Får man betala med check? Får man bara betala kontant? هل, هل cash? Kan jag bara få ringa här? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالtelephone؟ فلأجب على سؤال. أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ فلأجب على سؤال. أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا han får inte sova i parken لا يسمح له أن ينام في المنتزه لا يسمح له أن ينام في المنتزه han får inte sova i bilen لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن ينام في السيارة. هم فوراً لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. هل نأخذ مكاناً؟ أتسمح أن نجلس؟ kan vi أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ får vi betala var هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟